وما لَكُم لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْغَتِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا هِيَ الْقَرْيَةُ الظَّالِمِ أَهْلُهَا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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِرَادِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِرَادِكَ قُلْ كُلُّمِنْ عِرَادِ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْحَمْلَ لا يَكَادُونَ يَسْقَهُنَّ حَدِيثًا مَا